في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة وقد ساق فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى إشام بن زهرة يقول سمعت ابا بريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام في القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريره إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمزني أو قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي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 ولعبدي ما سأل هذا الحديث العظيم الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان حكم من احكام القراءه في الصلاة والتي كثر فيها الخلاف جدا والخلاف فيها معتبر وأدلة كل طائفة قوية قوة عظيمة وهذه المسألة ربما يتسارع إلى ذهن بعض الناس أنه لماذا نبقى نتحدث في هذه المسائل وهذه أمة الإسلام تتقطع هذه أمة الإسلام تتقطع أشلاء في أنحاء المعمورة ونقول نحن إن لم ندرس هذا فلا يمكننا أن نفعل شيئا لأمة الإسلام إلا برجوعنا إلى الإسلام. ولا نملك في هذه في هذا الوقت الراهن إلا أن ندعو لإخواننا بأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ علينا هذا الأمن وهذا الاستقرار، وأن يزيدنا الله جل وعلا من فضله إنه قادر على ذلك. لكن أعظم شيء نتسبب به لرفع الغبن عما حل بالامه هو تصحيح العبادات التي يقع فيها الخلل العظيم بلها أن كثيرا من الناس لا يصلون أصلا والذين يصلون لا يجتهدون في تصحيح عبادتهم ومن أعظم المسائل الأكبر المسائل المتعلقة بالصلاة هي مسألة القراءة وأعني القراءة عموما وخصوصا قراءة الفاتحة ذلكم لأن قراءة الفاتحة أو عدمها ينبني عليه سحة الصلاة وعدمها والمسلم أو العبد عموما أول شيء يسأل فيه عند الله تبارك وتعالى أو يسأل عنه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إنما هي صلاته في الحقوق المتعلقة بين العبد وبين ربه فأول شيء يتعلق بالحقوق التي بين الله وبين العبد هي هذه الصلاة فإن صلحت صلح جميع عمله وإن فسدت لم ينظر إلى سائر عمله ولهذا كان لزاما علينا أن نعتني بتصحيح هذه العبادة وأن نعرف ما يوجب لها القبول وما يوجب لها الرد والقراءة من ضمن ما تصحح به هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة من لم يقراها فصلاته باطله وهذا عند اكثر اهل العلم وقال طائفه ان اقتصر المسلم على قراءه ما تيسر من القران فان صلاته تكون صحيحه مع نقص موجود فيها أستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أستدلوا أيضا بما ثبت في السنة الصحيحة من حديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته وقرأ معها ما تيسر وقرأ فيها ما تيسر من القرآن قالوا وهذا بيان لحال القراءة ولو كانت الفاتحة فرضا وواجبا لعينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هي أي سر القرآن وكل الناس يحفظها إلا ما ندى فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وقرأ ما تيسر من القرآن قالوا هذا دليل على عدم تعينها وإن كنا نقول بأن الفاتحة مشروعة في الصلاة هذا الحديث او هذه الأدلة وإن كان فيها شيء من القوة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها ما تيسر من القرآن هذا من المجمل الذي يقضي عليه المبين والمبين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المبين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واعلموا أن النفي إذا جاء في الأحاديث لا صلاة هذا نفي لا صلاة النفي إن ورد في الأحاديث إنما ينزل على نفي الوجود أصلا معناه لا صلاة ابتداء يحمل النفي على أنه لا توجد صلاة لكن في الواقع الصلاة موجودة فيه من الناس من يصلي ولا يقرأ الفاتحه فإذا ختم صلاته قال أنا قد صليت فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة وأنت قد صليت شكلا لكن لا صلاة صحيحة فإذا امتنع حمل النفي على الوجود وجب حمله على الصحة كهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا بأم القرآن لا صلاة تصح إلا إذا قرأ فيها بام القرآن أو بالفاتحة فإذا تعذر حمل النفي على الوجود وعلى الصحة وجب حمله على الكمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ومعلوم أن الصلاة بحضرة الطعام جائزة إن وقعت والطعام موجود فإن الصلاة جائزة، فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام تدل على نفي الكمال. إذا هذا هو التدرج في النفي الوارد في الأحاديث. إذا إذا جاء النفي في الأحاديث يحمل على نفي الوجود. وهذا كقول كقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم. بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله ان لا اله هذا نفي الوجود ثم جاء استثناء بان الله تعالى هو الاله الواحد الحق المعبود بحق ثم ان تعذر حمل النفي على الوجود ينبغي حمله على الصحه كهذا الحديث الذي هو عمدة من فرض قراءة الفاتحة في الصلاة وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة, لا لا لا لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب معنى لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن تعذر حمله على الصحة يحمل على نفي الكمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله أورده وقد عنون على بابه بعنوان يدل الحديث على مضمون هذا العنوان وهو القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة طيب هذا الحديث يدل على الشطر الأول من الباب وهي قوله القراءة خلف الإمام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وخداج معنى خداج معناها أنها ناقصة. يقال خدجت الناقه إذا ألقى ولدها قبل تمام خلقته. ويقال أخدجة الناقه إذا القت ولدها. قبل اوان نتاجه ولو بعد تمام خلقه فهناك فرق بين خدجت واخدجت واذا كان الجنين غير ناقص فلا يسمى باسم منتجه فلا يقال هذه ناقه وانما يقال هذه قطعه من ناقه ولا تسمى ناقه كذلك الصلاه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ناقصة ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بترديدها ثلاث مرات ثم أكد بذلك بعد ذلك بأن قال غير تمام وإذا كانت الصلاة غير تمام معناها أنها غير مجزئه وبهذا نقول إن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها من تركها فعليه أن يعيد الركعة أو يعيد الصلاة إن كان صلى ولم يقرأ بفاتحه الكتاب. فلو أن رجلا دخل في الصلاة وصلى أربع ركعات وأخلى بركعة واحدة نسي أن يقرأ فيها الفاتحة فلما أراد أن يسلم تذكر فعليه أن يقوم قبل أن يسلم ويستدرك ركعة كاملة بقراءتها فإن سلم عليه أن يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو. ولهذا قالوا إن الإمام إذا كان في صلاة وزاد ركعة وهذا يتصور في الصلاة, الجهرية الصلاة السرية خاصة إذا كان الإمام في صلاة مثلا رباعيه فلما أتم أربع ركعات قام إلى الركعة الخامسة فسبح به المأمومون فلم يرجع فسبحوا به فلم يرجع ثم قيل له لقد زدت خامسة فلم يرجع وجب على الجميع أن يتابعوا هذا الإمام على القول الصحيح لما بعض أهل العلم قالوا لا يتابع الإمام على الركعة الخامسة نقول الصحيح ينبغي أن يتابع الإمام على هذه الركعة لماذا؟ لأن الإمام ربما يكون قد نسي قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات فأراد أن يستدركها في آخر الصلاة خاصة وأنه نبه ولم يرجع وهذا يدل على أنه قد قام في نفسه ما يوجب عليه زيادة ركعه كاملة فوجب على المأمومين أن يتابعوه جميعا على هذا قراءه الفاتحة اتفق الأئمة جميعا على مشروعيتها في الصلاة واتفقوا على وجوب الانصات. اتفقوا على وجوب الإنصات في الصلاة واختلفوا في قراءتها في السر هي وسائل ما يجلى في القرآن والصحيح أن الفاتحة تقرأ في صلاة السر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام وهذا الحكم ينطلق على الصلاة عموما وعلى الصلاة السرية بالذات لأننا سنتكلم عن ما يقال في الصلاة الجهرية لأن المأموم لو قام لا يصلي كما تقوله الحنفية وكما هو المذهب أن القراءة في الصلاة السرية مسنون وسيأتي أن الإمام مالك يرى القراءة في الصلاة السرية فإن المأموم لو قام لا يصلي أو لا يقرأ شيئا فإنه قد يذهب بعقله ويتيه ويسيح بعقله خارج الصلاة ولهذا شرعة الأذكار وشرعة القراءة في الصلاة حتى يكون ذلك داعيا إلى أن يستحذر المسلم قلبه في صلاته وأما في الصلاة الجهرية فقد وقع الخلاف الكبير والمعتبر واسمعوا إلى هذه الكلمة الكبير والمعتبر ذلك أن الذين أوجبوا القراءة خلف الإمام اعني قراءة الفاتحة خلف الإمام استدلوا بهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله وهو موجود في الصحيحين وفي كتب, في كتب السنة عموما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب واستدلوا بما يعتبر نصا في الموضوع نأرجو أن تعيروني انتباهكم لأن هذه المسألة دائما يتكرر فيها الكلام ولعلي إن تكلمت بهذا الحديث اليوم معكم لا ينكر أحدكم على الآخر وبخاصة إذا كان المسلم متبعا للدليل لأن الحجة فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أما أقوال الأئمة فإنها تتعارض واجتهاداتهم تختلف فالذين اوجبوا قراءة الفاتحة استدلوا بهذا الذي ذكرنا وعندهم حديث هو نص في الموضوع هذا الحديث هو من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه فثقلت عليه القراءه لانهم اكثروا من القراءه امامه فقال عليه الصلاه والسلام لعلكم تقرؤون خلف امامكم يعني سالهم انكم بهذا هذه الاصوات التي اسمعها لعلكم تقرؤون خلف امامكم قال فقلنا نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث نص في هذا الموضوع لكن لو كان هذا الحديث ثابتا فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مداره على رجل يقال له نافع ابن محمود ابن ربيعه هذا الحديث مداره على رجل يقال له نافع ابن محمود ابن ربيعه وهو مجهول كل طرق الحديث تدور على هذا الراوي هذا الراوي مجهول واسمعوا إلى هذه الفائدة في علم الحديث الإسناد فيه سلسلة رجال فإذا كان رجل من هؤلاء مجهول لا يعرف فالحديث ضعيف الإسناد حدثنا حدثنا حدثنا متسلسل برجال إذا كان أحد رجال الإسناد مجهولا فإن الحديث ضعيف وهذا الحديث مدار رواياته على هذا الرجل وهو نافع بن محمود ابن ربيع هذا أقوى ما يستدل به من يوجب الكراح ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو دليل قوي جدا قال غيرهم ممن لا يرى القراءة وراء الإمام في الصلاة الجهرية قالوا إن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية غير مشروعة ولا جائزة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى عند الإمام مسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ, وإذا قرأ فأنصتوا، وقال الله جل وعلا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع أهل العلم. على أن هذه الآية إنما هي في الصلاة يعني أن المسلم يجب عليه إن كان في الصلاة مع الإمام أن يستمع وأن ينصت إلى القراءة ومعنى هذا أن المسلم لو كان معه من في جانبه وليس إماما يقرأ القرآن فليس واجبا عليه أن ينصت وأن يستمع بل يجوز له أن يقوم وينصرف أو أن يشتغل بشيء آخر غير الاستماع فهذه الآية إنما نزلت في الصلاة وهي قول الله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا دليل قوي جدا استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يعني ديكم المرأة الإمام تكفي قراءة الإمام ولا يقرأ وهذه حجة من لم يوجب القراءة اصلا لا في السرية ولا في الجهرية هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث بأن هذا الحديث مشهور من حديث جابر وله طرق عن, عد عن جماعة من الصحابة كلها معلوله يعني كلها مريضة والمعلول هو المريض وبهذا تتدافع الأقوال على هذا الحديث فمن صححه جعله عنده ومن ضعفه فانه لا يعتبره شيئا قال هؤلاء اذا هذا الحديث انتم تلغونه ناتيكم بحديث اخر وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا يستفلم النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ معكم أحد منكم معي آنفا يعني قبل قليل فقال رجل نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن يعني علاش كي الناس راهم يشوشوا علي ويغالبونني في القراءة مالي لي مالي ما لي القرآن قال أبو غريرة واسمعوا إلى هذا فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله وهذا القول الأخير وهو قول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نص في الموضوع ولهذا عده بعض أهل العلم ناسخا لوجوب القراءة في الصلاة الجهرية لكن هذا الدليل لا يسلم أيضا من كلام لأن قوله فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به اختلف هل هو من قول ابي هريره فيكون من جملة الحديث المرفوع ويكون له الحكم القوي ام هو من قول بعض الرواة هذا الذي رجحه بعض اهل العلم والذي يعني نستأنس به ونطمئن اليه أن هذا من قول ابي هريره رضي الله عنه زيادة على ذلك أنهم قالوا أي من لم يجز القراءة خلف الإمام في الصلاة الجاهريه وأوجب الانصاف قالوا إن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها إن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها حكم القراءة لها, لها إن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها لها حكم القراءة يعني هي قراءة حكما قالوا ألم تر إلى الرجل إذا كان يستمع إلى صاحبه وهو يقرأ القرآن فبلغ موضع السجود أليس يسجد معه قالوا بلى قال فكذلك له حكم القراءة كأنه كان يقرأ هو وبلغ موضع السجود ومثلوا له بنظيره قالوا ومثلوا له بقول الله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتهما على موسى وأخيه هارون مع أن الداعي موسى عليه السلام والله تعالى قال قد أجيبت دعوتهما لأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن في قول الله تبارك وتعالى ربنا إنك في فرعون وملأه زينة واموالا وأموال في الحياة الدنيا ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فالداعي حقيقة هو موسى وهارون كان يؤمن ومع ذلك قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فكأنه لهما حكم واحد قالوا أيضا إنه فائدة من جهل الإمام بالقراءة إذا كان المأموم يقرأ بها بعد ذلك وهذا حق ما فائدة الجهر فائدة الجهر أن, يس... أن تسقط القراءة عن الماموم وإلى ما الفرق بين السر والجهر الفرق بين السر والجهر أن المأموم ينصت في صلاة الجهر وأنه في صلاة السر إنما يجب عليه أن يقرأ وهذا يعني استنباط عجيب في هذه المسألة وعلى العموم حتى لا نطيل في بيان حكم هذا الخلاف لأننا نريد أن نأخذ الثمرة من هذا الخلاف وهو أن قول الراجح إن شاء الله تعالى الذي تدل عليه عموم الأدلة وايضا يدل عليه النظر الصحيح أنه لا تجب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا تمكن من القراءة حتى نجمع بين الأدلة والمقصود أن الذين أوجبوا وأنا أرجو أن تستمعوا إلى هذه الكلمه أن الذين أوجبوا القراءة في الصلاة سواء جهرية أو سرية دائما نتكلم عن الإمام بأن المفرد هذا لا إشكال فيها أنه يجب عليه أن يقرأ نتكلم عن المأموم الذي يكون مع الإمام الذين أوجبوا قراءة الفاتحة مع الإمام حكموا ببطلان صلاة من لم يقرأ وأما الذين قالوا بعدم جواز القراءة لم يحكم ببطلان صلاة من قرأ وإنما يقول قد أساء بقراءته في الصلاة الجهرية إذ أنه لم يمتثل قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا فعاد الحكم إلى الأخذ بالاحتياط في الإمكان إذا استطاع المسلم أن يقرأ صورة الفاتحة في الصلاة الجهرية ينبغي عليه أن يفعل كان يطيل الإمام في دعاء الاستفتاح وادعيه الاستفتاح كثيرة منها بعض الادعيه طويل وقد يطيل الإمام في دعاء الاستفتاح وقد يختصر المأموم على دعاء قصير فإنه يمكنه بعد ذلك أن يستغل هذا الوقت لأن يقرأ صورة الفاتحة والله تعالى اعلم بالصواب في هذه المساله ونكتفي باخذ هذا الحكم في هذه الليلة نظرا لوجود المطر ولاننا جمعنا الصلاتين فنريد أن ينصرف اخواننا مبكرين والله تعالى اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب